وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم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 وقال المسیح, يا بني إسرائيل, اعبدوا الله ربي وربكم, إنه من يشرك بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ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 وَإِلَّا يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عذاب أليم. أَفَلَا يَسْتَوُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ fīrunah wallāhu ghafūrun rahīm malmasīḥu ibnū maryam illā rasūlun ثِقَةٌ كَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّ Kul min düni ma la yamliku lakum Wallahu